فَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُوا شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِفِيًّا ثُمَّ لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن كان على ربك حسما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا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 114. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا 115. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ما ردا